وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ولو تقول علينا بعض الأقاوين لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد عنه حاجزين فما من أحد عنه حاجز هكذا أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن عن خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهواء وبين الله جل وعلا براءة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتقول على الله تعالى بشيء لم يوحه الله تعالى إليه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 عندما يتسلط حاكم على من تحته ولا يملكون دفع ذلك عن انفسهم لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من يعني من ذريتي من اهل بيتي حتى يخرج رجلا من اسمه كاسمي محمد واسم أبيه كاسم أبي يعني عبد الله قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي ماذا يفعل؟ يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا في عهد المهدي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 إذا تعاملوا مع غير المسلمين كلا فقد بدأ يمحي الإسلام نعم عندها يكون خروج المهدي المنتظر يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب أعلام الثوب وخطوطه مع كثرة الاستعمال وطول العهد بها تمحي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 ربما تدخل على المسلمين تسألهم كم عدد ركعات الصلاة فلا يعلم تطلب منه أن يقرأ سورة الفاتحة فلا يستطيع يطوف الرجل بالتركة بالميراث لا يجد أبدا من يقسمها له لا يجد من يقسمها إلى سدس وثمون وربع جهل ينتشر بين الناس يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثور تقل في قلوبهم مراقبتهم لربهم فينتشر الظلم عندها يشتاق الناس إلى المهدي نريد قائدا ربانيا يقودنا لنبذل أرواحنا لله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 فيقال لهم وما لا إله إلا الله يسألهم أبناؤهم يقول ما معنى لا إله إلا الله ما هذه الكلمة فيقول الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة أدركنا عليها آباءنا يقولونها فنحن نقولها أدركنا عليها آباءنا لا يعرفون معناها ولا يدركون مقتباها ولا يقومون بشروطها كلا فقد محل الإسلام حتى المصاحف ليس عندهم قرآن رفع وإنما يحفظون كلمة التوحيد فيقولها العجاز والشيوخ الكبار يرددونها فإذا قيل لهم ما معناها قالوا أدركنا عليها آباءنا يقولونها فنحن نقول قال رجل لحذيفة رضي الله عنه لما قال لا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز يقولون لا إله إلا الله